علي الأعادي يقسمها بلا ريب سيها مموت يفجرها فإن سمعت ضجل علوج وإن ترمل حشى تصبي كأن شأن المنايا طوع راحتي علي الأعادي يقسمها بلا ريب سيها مموت يفجرها فإن سمعت ضجل علوج وإن ترمل حشى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 الشمس والشوبيه همته في علا والعلم وصار لا تعلم بنا سادتنا عنا بن فابي <تصفيق> عم الى العزن والسماء ترابدا نفق مجد الشمس والشوبيه همته في <تصفيق>